ثمانية استمع الى الجمل ثم أكمل الفراغات المصارعة خطيرة لكم رفع الأثقال خطير له التايكواندو مفيد لك الرماية مفيدة لهما الملاكمة خطيرة لها السباحة مفيدة لكما